م ج أَعسَ بِالبَيناتِ قَالَ قدَدَ جِتكُمْ بِالْشِثْمَةِ وَلِأُبَينَ لَكُمْ وَلِأُبَيينَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَّقُ الله وَأَطيرُون মুস্তি সস্তল সুমিন তিল দিন দিয় মল হলিয়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 বিপু্যা সিংহ নষ্টু আয়ু তুমিদি চল জুচী بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون